قصة وعذاب أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسول شاهداً, شاهدا عليكم كما أرسلنا رسول، فعصى فرعون الرسول، فأخذناه أخذوه وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يومين يجعل الولدان شيبا السماء أمم فطير ب.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 واستغفروا الله إن الله